الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اليوم نبدأ بكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وهذا الكتاب الذي ألفه الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هو كتاب عظيم في بابه، فهو دعوة إلى دعوة الرسل. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذي هو إفراد الله بالعبادة وهذا الكتاب ألفه الإمام رحمه الله في وقت انتشر فيه الشرك واتخذ دينا يتقربوا به إلى الله وقد وقعوا فيما هو أعظم مما وقع به كفار قريش كفار قريش كما أخبر الله جل وعلا عنهم وأمثالهم أنهم يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وهم كفار ويعرفون ذلك وأما فكثير ممن وجد بين ظهورهم الإمام المجدد يشركون بالله جل وعلا في الرخاء والشدة ويعتقدونه دينا ويتسمون باسم الإسلام وهذه مصيبة أنه ما يتوقع إلا بتوفيق الله جل وعلا ودعوة أن يتوب من هذا لأنه يراه دين فيعبدون الأشجار والأحجار ويصلون ويصومون فألف الإمام رحمه الله هذا الكتاب العظيم الذي يعتبر كل باب من أبوابه قاعدة من القواعد التي لا يستغني عنها مسلم والكتاب جدير بأن لا يخلو منه بيت من بيوت المسلمين فهو كتاب جيد اعتمد على الكتاب والسنة واختصره الشيخ رحمه الله ليسهل حفظه فكثير من طلبة العلم يحفظونه ويعتبرونه مرجع يرجعون إليه عند دراسة الكتب المطولة يرجعون إلى قواعده وقد شرح هذا الكتاب كثير من العلماء بعد الشيخ رحمه الله شرحه حفيداه سليمان بن عبد الله بن محمد يكون الشيخ جده في كتاب سماه تيسير العزيز الحميد وشرحه حفيده الآخر الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب الشيخ جده بكتاب سماه فتح المجيد وعلق عليه بتعليقات منها المطولة ومنها المختصرة فمنها قرة العيون ومنها إبطال التنديد ومنها شرح للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ومنها الدر النظيد للشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله وله حواشي منها حاشية للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله وتناوله الكثير من العلماء بالشرح والتعليق والإيضاح ورأيت في مناسبة هذا الشهر المبارك شهر رمضان أن نبدأ به لعلنا نمر على كثير من أبوابه التي نحن في أمس الحاجة إلى استذكارها بين حين وآخر وإن كنا قد قرأنا الكتاب قبل هذا في هذه الحلقة ولكن أحببنا أن نؤكد على ما درسنا سابقا وتكون القراءة في المتن والإضاح لما ورد فيه حسب ما يتيسر بدون إطالة حتى لعلنا نتمكن من المرور على أكثر أبوابه إن شاء الله والشيخ رحمه الله سماه بهذا الاسم كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العباد حق الله على العبيد والمراد به توحيد الألوهية وفيه بيان لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات والمؤلف رحمه الله في أكثر النسخ التي الموجودة ابتدأه بسم الله كتاب التوحيد بعد بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فيتساءل بعض الناس لما لم يبدأه بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبيان الهدف من تأليفه وقد أجاب عن هذا بعض العلماء قال أولا إنه وجد في بعض النسخ التي بخط المؤلف رحمه الله أن فيه بعد البسمله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وفي بعضها بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد وقول الله تعالى قالوا لهذا تعليل لهذه ال... الذي لم يبدأ فيه بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعله بمثابة الرسالة منه لعموم الناس والنبي صلى الله عليه وسلم في رسائله إلى الملوك والرؤساء يبدأها ببسم الله الرحمن الرحيم ويقتصر على ذلك صلوات الله وسلامه عليه فالمؤلف رحمه الله ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم تأسيا بالكتاب العزيز بالقرآن حيث تدعه الله جل وعلا ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وفي البسملة ذكر وثناء وتعظيم لله جل وعلا وفي اولها بسم الله الباء قالوا عنها حرف جر والاسم الكريم مجرور بحرف الجر ومستعان به البال الاستعانة والله مستعان به جل وعلا والجار والمجرور متعلق بمحذوف هذا المحذوف يختلف باختلاف ما وقعت التسمية فيه بسم الله الرحمن الرحيم في التعليف اكتب بسم الله الرحمن الرحيم أو أُؤلف وعند القراءة تقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني بسم الله أقرأ وعند الأكل تقول بسم الله أي آكل بسم الله وعند الوضو تقول بسم الله أي أتوضأ بسم الله وعند دخول المسجد تقول بسم الله أي أدخل بسم الله وعند دخول مكان قضاء الحاجة تقول بسم الله أي أدخل بسم الله وهكذا بحسب ما تكون واقعة قبله مما يريده المسمى بسم الله يأكل يشرب يتوضى يقرأ يتكلم يؤلف يكتب وهكذا واسم الله جل وعلا الله علم على ذات الباري جل وعلا وهو كما قال سيبوي رحمه الله يعرف المعارف ورؤية أن سيبوي رؤية في المنام بعد موته فقيل ما فعل الله بك قال غفر الله لي بقولي الله أعرف المعارف لأنه من أئمة اللغة والنحو رحمه الله والله هو الإله المعبود جل وعلا وهو أعظم أسماء الله وقيل إنه هو الاسم الأعظم وهو علم ويفهم منه الصفه انفراد الله جل وعلا بالألهيه فهو المعلوه المعبود والرحمن اسم وصفه والرحيم اسم وصفه وأسماء الله جل وعلا كلها بمعانيها يشتق لله جل وعلا منها صفه، فاسمه الرحمن وهو موصوف بأنه رحمن جل وعلا اسمه العزيز موصوف بأنه العزيز له العزة وهو ذو الرحمة اسمه الجبار موصوف بأنه ذو الجبروت جل وعلا وهكذا فليست أسمى مجردة بل أسمى بمعانيها ويشتق لله جل وعلا منها صفات بخلاف الصفه فليس كل صفة يشتق لله منها اسم وأسماء الله وصفاته توقيفية فما نخترع لله اسما ولا نخترع لله صفة وإنما لتوقف فيما ورد وكل ما ورد من الأسماء لله فيفهم منها الصفة وليس كل صفة وردت لله جل وعلا يشتق له منها اسم فمثلا ويمكرون ويمكر الله فالله جل وعلا موصوف بأنه يمكر بالكفار والمنافقين لكن هل نشتق من هذه الصفة اسما لله؟ فننادي ربنا نقول يا ماكر لا تعال الله هذا معنى قولنا إنه يشتق لله من كل اسم صفة لأن أسماءه لها معاني وتدل على معاني فالمعنى فيه صفة لكن ليس كل صفة يشتق لله جل وعلا منها اسم والأسماء والصفات كلها توقيفية يعني يتوقف فيها على ما ورد في الكتاب والسنة ولا مجال للاجتهاد فيها وكل صفة كمال واسم كمال لا يترتب عليه نقص فللله جل وعلا أعلى ولله المثل الأعلى هذا عموما لكن ليس كل صفة كمال عندنا مثلا نشتق لله جل وعلا منها صفة لأنها قد يترتب عليها نقص تكون كمال عندنا لكن يترتب عليها نقص فنتوقف على ما ورد في الكتاب والسنة ومثال ذلك مثلا عندنا الرجل الذي يولد له أفضل وأحب إلى نفسه من الذي لا يولد له لأنه كل منا يحرص أن يكون له ولد ولا يحب أن يكون عقيم فهذه الصفة في المخلوق صفة كاملة يعني كمال حسنة ومحمودة وممدوحة ومحبوبة لكن هل يليق أن تنسب هذه الصفة لله لا لما لأنه وإن كانت الصفة محبوبة فهي متضمنة النقص أنا وأنت لما أحببنا أن يكون لنا ولد لأجل يساعدنا لأجل ينوب عنا لأن لأجل يقضي لوازمنا لأن نشعر بالنقص والحاجة والله جل وعلا منزه عن هذا لم يلد ولم يولد فكل منا يحب, يحب أن يكون له ولد ونعتبرها صفة حسنة وكمال لكنها كمال مترتب على شعور بالنقص ولذا نقول لا مجال للاجتهاد في إثبات أسماء وصفات الباري تبارك وتعالى ولا مجال للرأي فيها وإنما هي توقيفية معنى توقيفية يتوقف على ما ورد في الكتاب والسنة والنفي ينفى عن ربنا جل وعلا جميع صفات النقص والعيب والرحمن اسم وصفة اسم يبتدا به فيقال الرحمن على العرش استوى ويقول الله جل وعلا الرحمن علم القرآن فهو اسم وصفه يقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله جل وعلا وموصوف بأنه الرحمن الرحيم يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الرحمن الرحيم لا قيل الرحمن الرحيم مفردة ترفع وإذا قيل في قوله بسم الله الرحمن الرحيم لأنها تكون حين هذه مجرورا معطوفة يقول رضي الله عنهما الرحمن الرحيم اسمان رقيقان أحدهما رق من الآخر أي أوسع رحمة فالرحمن يقال الرحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة ويقال رحمن بالخلق كلهم بمؤمنهم وفاجرهم تقيهم وفاجرهم وكافرهم ورحيم بالمؤمنين فالرحمن أعم من الرحيم وإن أنكره كفار قريش لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يا رحمن يا رحيم قالوا ما سمعنا برحمن إلا رحمن اليمامة وقال بعضهم لبعض محمد يأمرنا بأن لا ندعو إلا واحد وهو يدعو اثنين يدعو الله ويدعو الرحمن فانزل الله جل وعلا قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى فالرحمن اسمه جل وعلا والرحمن صفته والرحيم اسمه جل وعلا والرحيم صفته وجاء في بعض السناد الأفعال إلى الله جل وعلا في حق الكفار ما لا يصح أن يشتق لله جل وعلا منها اسم مثل يخادعون الله والله خادعهم يخادعون الله ورسوله وما يخدعون إلا انفسهم وما يشعرون فهم يخادعون الله والله جل وعلا يخدعهم ولا يشتق لله جل وعلا من هذه من هذا الفعل اسما ينادى به ويدعى به وكذلك يمكرون ويمكر الله وغير هذه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوكيد اسم الله جل وعلا الله ورد في القرآن مكررا 2360 مرة عدها علماء القرآن 2360 مرة ورد اسم الله بهذا الاسم العظيم دون صفاته الأخرى وأسمائه الأخرى جل وعلا كتاب التوحيد قوله كتاب التوحيد كتاب مصدر كتب يكتب كتابا والكتب الجمع يقال كتيبة الخيل يعني المجموعة من الخيل ويقال تكتب بأنوا فلان إذا اجتمعوا وسمي الكتاب من المسائل العلمية كتاب لأن فيه اجتماع الحروف والمسائل العلمية والتوحيد مصدر كذلك وحد يوحد توحيدا والتوحيد بمعنى الوحدة والإفراد وسمي إفراد الله جل وعلا بالعبادة توحيد لأن المفرد لربه جل وعلا بالعبادة وحد الله جل وعلا بأسماعه وصفاته وأفعاله والتوجه إليه وسؤاله والتضرع إليه فهو يدعو واحدا وأنواع التوحيد ثلاثة توحيد الربوبية وقد أرقر به كفار قريش وتوحيد الأسماء والصفات وقد أقر به الكثير منهم وتوحيد الألوهية وهو الذي أنكره الكفار ومع الأسف الشديد كثير الآن من يدعي الإسلام لا يعرف هذا النوع من أنواع التوحيد يعرف توحيد الربوبية ويعرف توحيد الأسماء والصفات لكن يجهل توحيد الألوهية فتجده يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله بلسانه ويصلي ويصوم ويعبد غير الله فهما عرف توحيد الألوهية معرفة حقيقية يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويتوجه إلى غير الله ويسأل غير الله ويتضرع إلى غير الله فيكون هذا والعياذ بالله أبو جهل وأبو لهب أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله لأن أبا جهل وأبا لهب عرف المعنى فأبوا يقولوها وبعض المسلمين يقولها بلسانه لكن يناقضها بفعله من يدعي الإسلام ولا يناقضها بفعله ما يكون مسلم إذا توجه إلى غير الله يسأله ويتضرع إليه ويطلم منه هذا الكفر وهذا الشرك وهو الشرك الأكبر المخرج من الملة المضطل للعبادة والله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم لا إن أشركت لا يحبطن عملك والله جل وعلا يعلم أزلا أن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لا يشرك أنه عصمه من ذلك جل وعلا لكن هذا تعليم للأمة لا تقول فلان مثلا تراه يدعو غير الله كذا تقول له هذا كبير ما يمكن يقف الشرك هذا يعرف هذا كذا الله جل وعلا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم لا إن أشركت لا يحبطن عملك فإذا أشرك من دونه صلى الله عليه وسلم فقطعا يحبط عمله والله جل وعلا يعلم للأزل أن محمد لا يشرك وهو عصمه جل وعلا من الشرك ووقاه وعصمه من الذنوب والكبائر لكنه جل وعلا يعلم العباد حتى لا يقال هذا له مركز هذا له شنآن ما يحبط عمله بهذا العمل إذا كان شرك حبط عمله وإن كان من كان أنواع التوحيد ثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الولوهية وتوحيد الأسماء والصفات ومعرفتها بحمد الله سهلة وواضحة نوحد الله جل وعلا بأفعاله هذا توحيد الربوبية بأفعاله هو الخالق الرازق المحي المميت هذا توحيد الربوبية وهذا يعترف به كفار قريش ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله توحيد الألوهية أن نوحد